هل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينقرون.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 تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَهُمْ دِبِيرٌ وَمَا أَبْتَبِهَدِ الْعُبْرَ عُضَلَّةِهِمْ إِذَا تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِالْحَقِّ نافهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم اخرجنا لهم دبتا من الارض تكلمهم تكلمهم انما سكنوا باياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّى يُكَذِّبُ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا بها علم أما ذاكنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون